Bismillah, salatu salamu ala rasulillahi. Kaabettum tanteen. Taarratana ta hadithi rasulki sallallahu alaihi wasallam. Fadla hijjatif umra warqab sifna. Hadithi abe hurira radiyallahu anhu odis. Anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqal rasulki sallallahu alaihi wasallam wa al ninnie al-umratu ila al-umrat. Umrat umra, paka umratun kaffaratun lima beynahuma jiddu ishiat. هذا هو أنه يكون والحج المبروري نبي صلى الله عليه وسلم حج جل لن يتربى أن يتجمعنا رب سر أقبل تكرر تكرر حلالية أكثر يجمعنا أكثر في ملاسي حج المبروري ليس له جزاء إلا الجنة نبي صلى الله عليه وسلم هجنس مليبولي بيهن قبدوه إلا رب جنمسي يبعد ذلك أبي هريرة رضي الله عنه أمرا فاكا أمرا كيدو دامي والحج المبرور حجج الله نبي صلى الله عليه وسلم ما ليبو ان هي جنم دو اكام جدوت نبي صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس دولات شانان كان دوهر دولته ملائكه سبات اسيد جدو مكوسه اتي ميد اسيد جدو كلا دولا شانان كجدو دامي اتنجيدو سبحانه هو تعالى دولت جدو سيتي ساميا الخمس والجمعه الى الجمعه الله عليه وسلم جمعه باكا جمعه دولات شانان جدو دبرت جمعه جمع كون باكا جمعه كون انما سمع الله عليه وسلم ورمضان الى رمضان صوم باكا صوم جدو سنقسم لي دامي انما الله عليه وسلم مكفرات لما ما بينهن دانبي جدوسن قصد إنما الرانفة يا نبي صلى الله عليه وسلم إذا جتنبت الكبائر وبوچن دانبي قرد بيئي ربو يا ربنا قرآن قسمعي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويسن دانبي قرد الرئيسن أورجن بيئي رباتن أكوى قد يوشري كشاتيا أبوتي أبارسا kar haramu wanyaanno kar ziina midasaati dambi gugurtan tum dibe te gudda waas endambi gugurda tan bayya irabaate eniye dambi caccare qotaan te sentun wa guddiwa subhanahu wa ta'ala iseeni samiya esit samay dulatsanange dutu nuti samayni jumapa ka jumajid dutu sunu illa al nabi sallallahu alayhi wa sallam hi jan qullin a tin karhalal yatini gemte akshariyam suit mid asite fa al gemtin malipo dibi hin kabdu wa wajib nabi sallallahu alayhi wa sallam abbin janum silipaya u rabbi wan da gija isha irat baleni hi jan isha dambi iradite jannake tarbiwan utochina subhanak allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk